141. وتبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير